Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabih. Tidak. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. جمع التكسير طيب طيب قبل هذا أنواع الإعراب ما هي قوم أنت نعم أنواع أو أقسام الإعراب ما هي لا لا أنواع الإعراب قال وأقسامه أربع وأقسامه أربع انظر إلى المادين أيدي يوم وأقسامه أربع هذا في المتن واضح ما عندك جواب اختر أخا من إخوانك وصاحبا من أصحابك ورفيقا من رفقائك عثمان أين عثمان صاحب أخينا ما اسمك أنت وجدي أيها عثمان غير موجود ها؟ عثمان من نسمة مريض نسأل الله أن يعافيه اختر صاحبا آخر أخونا كمال ككلي أين هو كمال ك... تعالي يا كمال نعم أبو عبد الرحمن من أصحابك أنت من أصحابه تعتز بصحبته طيب. السؤال أربعة. رفع ونصب وخفض وجزم. رفع وخفض رفع ونصب وخفض وجزم. ما للأسماء؟ فلالأسماء من ذلك. الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. ولالأفعال من ذلك. الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أحسن. عرفت السؤال الآن هو تعرفه نعم لكن لكل جواد كبوة. السؤال الثاني وأرجو ألا تخطئ فيه علامات الإعراب للرفع كم علامة أربعة علامات الضمة وهي الأصلية العلامة الأصلية والواو والألف والنون وثبات النون صح أحسنت طيب الضمة اجلس الضمة في كم موضع تكون علامة للرافع من يقولها أنا ذا من القائل نعم اجلس تريح جزاك الله خيرا نعم يا عامر قم يا عامر الضمة في كم موضع تكون علامة للرافع في أربع مواضع نذكرها في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ما المراد بشيء ما المراد بشيء نعم يا عامر لا تقبل التلقين وإلا ستضاعف ما عندك جواب أخوك عامر ليس عنده جواب فليبلغ الشاهد الغائب فاضل استريح عند صاحبك قم أنت صاحب عامر نعم ها طيب ما المراد الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ها يا المؤنث المخاطبة أليف الاثنين ونون التوكيد الثقيل والخفيفة ونون النسوة صح أحسنت جزاك الله خيرا ها ما قال واو الجماعه وواو الجماعه اعيدها كلها اعيدها قم قم اعيدها واسمع اخوانك كلهم شرقيهم وغربيهم الف الاثنين الف الاثنين وواو الجماعه وواو الجماعه يا المؤنث المخاطب ويا المؤنث المؤنثه, المخاطبة. ويا المؤنثة المخاطبة. ونون التوكيد ثقيله او خفيفه ونون النسوه, ونون النسوة. احسنت جزاك الله خيرا. الاسم المفرد في باب الكلمة ما هو؟ وفي باب الإعراب ما هو؟ من أجاب فله هذا الكتاب. من أجاب فله هذا الكتاب. قوم يا أخانا أنت الذي في الزاوية وفي الزوايا خبايا. المفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه هكذا ها هكذا أو لا مثاله زيد فالزاي وحدها لا تدل على زيد وليا وحدها لا تدل على زيد والدال وحدها لا تدل على زيد يبقى معنا السؤال الكبير الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا الأسماء الخمسة ما هي يا ولد قم قم قد أخبرتك بالأسماء الخمسة في الدرس الماضي قم ما هي الأسماء الخمسة هم؟ لا تدري ما اسمك عبد من حصلنا عبد المهيمن آخر يا عبد المهيمن لا تعرف الأسماء الخمسة لا يعرفها مع عبد المهيمن الصغير من الجهة التمييز نعم قم يا ولد أنت قم أبوك وأخوك وحموك وذمال وفوك أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا خذ أنت كتاب وأطي هذا كتاب والأخ الأخ الأخير داك وعدنا بكتاب جزاكم الله خيرا وأنت خذ كتاب طيب وأنت باعتبار أوصلت إليهم الكتاب أخذ كتاب طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده عرفتم جمع التكسير مفرده يتغير أو لا يتغير بنية المفرد تتغير سواء كان هذا التغير في الشكل أو التغير في النقص أو التغير بالزيادة إذن إما التغير بالشكل إما تغير بالنقص إما التغير بالزيادة إما التغير بها كلها بالشكل والنقص والزيادة هذا لا يقع في جمع المذكر السالم صح صح لأن تسلم بنية مفرده مسلم لو جمعناها مسلمون مؤمن مؤمنون مجتهد مجتهدون طيب بالنسبة لجمع المؤنة السالم مسلمة مسلمات مؤمنة مؤمنات مجتهدة مجتهدات هكذا أنتم ترون أن بنية المفرد تغيرت لا لم تتغير لكن صيغة المفرد في جمع المذكر السالم تتغير مثاله سرير أجمعها سراير الله يهديك كيف سراير على وزن حراير هذا سراير جمع السريرة صح أحسن. سرير جمع سرر سرر طيب وأيضا تهمة تهم تخمة تخم طيب إذن جمع التكسير تتغير صيغة مفردها أو لا تتغير تتغير ما أوجه هذا التغير إما في الشكل وإما زيادة وإما نقص وإما فيها كلها بالشكل والنقص والزياد عرفتم إذن لذا سمي جمع تكسير لأن مفرده لا تسلم بنيته لا تسلم بنيته بينما جمع المذكر السالم يسلم وجمع المذكر السالم يسلم ولذلك نحتاج أن نكتب جاهز الأمور يا أحمد ولا لا؟ سوي سوي طيب قال وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة انتبهي الآن الآن سنتعرف على أنواع التغير التي تحصل في صيغة المفرد في جمع التكسير قال واحد تغير بالشكل ليس غير نحو أسد جمعها أسود أسد كفاك الخطأ في السرير أسد أسد انتبه الآن ما الذي تغير في زيادة الجواب في نقصان الشكل تغير تغير. عندنا الهمزة في أسد مفتوحة صح الهمزة في أسد مضمومة طيب السين في أسد مفتوحة وفي أسد شاكنة إذن حصل تغير في الشكل أما الألف هي الألف والسين هي السين والدال هي الدال واضح؟ إذن تغير في الشكل ليس غير طيب نامير نمر نامير نمر طيب ما الذي تغير؟ الشكل النون في نامير مفتوحه في نمور مضمومه الميم في نمر مكسوره في نمور مضمومه اذا ما الذي تغير الشكل النون في نمر هي هي النون في نمور والميم في نمر هي الميم في نمور والراء هي الراء لكن التغير هي الحركة الشكلة صح صح او لا قال فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة متحدة ولا لا والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها واضحة ما أظنها تحتاج إلى شرح تحتاج إلى شرح؟ ما تحتاج قال تغير بالنقص هذه الثانية الصورة الثانية من التغير تغير بالنقص ليس غير نحو تهمة تهمون تخمة تخام طيب تهمة تهم الشكل هو هو الجواب هو هو صح ليش لا التغير في الحركات يعني الآن عندنا التاء مضمومة نعم ما لكم فيه؟ الآن عندنا النقص التاء في تهمة موجودة التاء في, التا في تهم التاء الأخيرة ليست موجودة إذا نقص أو لا ناقص نقص التاء في تخمة الأخيرة موجودة في تهم في تخم ليست موجودة إذا التغير في النقص قال فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء وباقي الحروف على حالها في المفرد. طيب؟ قال الثالث غير بالزيادة ليس غير نحو صنون صنوان في زيادة أولى؟ ما هي الزيادة؟ ألف ونون في مثل قوله تعالى في مثل قوله تعالى سن لحصلا سقط كيف طاح يا أحمد سحبه خير سحبه خير طيب انتبهوا يا أخوان انتبهوا صنو صنوان في مثل قوله تعالى صنوان وغيره صنوان إذا المفردها صنو جمعها صنوان ما نوع هذا الجمع كيف عرفت تكسر التغير في مفرده بزيادة صح وهي الألف والنون معنى صنوان صنوان بالمثير ربما بعضها مثل بعض صنو وب... مثله يعني بعض الثمار يكون مثل بعض وبعض ليس مثل بعض طيب قال تغير في الشكل مع النقص الآن اجتمع إيش الشكل مع النقص نحو سرير سرور التغير في الشكل أين هو السين في سرير مفتوحة وفي سرور مضمومة الراء في سرير مكسورة وفي سرور مضمومة إذن في الشكل قد تغير يبقى معنا النقص الآن سرير كم حرف؟ أربع سرور ثلاثة إذن تغير في الشكل مع إيش؟ مع النقص كتاب كتب أحمر حمر أبيض بيض إذن تغير في الشكل مع النقص بين لي التغير في الشكل مع النقص في أحمر حمر قم قم أنت لأن تسئل قم أنت بين لنا في قولي أحمر حمر أين التغير الذي حصل؟ في فيه زيادة أين الزيادة انتبه إلى الجمع انتبه إلى الجمع لا تنتبه للمفرد يعني لما جمعنا جمع تكسير حصل نقص وحصل تغير في الشكل وضح أين النقص الذي حصل الضم في الحاء الحافي حمر مضمومة والحافي أحمر مسكونا بالجن ولا شئ ساكينا ساك طيب أيوا الحافي أحمر ساكينا وفي حمر مضمومة صح هذا تغير في الشكل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 أربع حصل نقص ولا لا أيها هذا هو تفضل استريح وأبيض وبيض تأتي بها أنت قم أنت قم أبيض بيض نقص حرف أين هو الذي نقص الألف يعني أبيض كم حرف أربعة أحرف بيض صح إذا حصل النقص الآن بيننا التغير في الشكل حرف الباء في بيض مجرور وفي أبيض وفي أبيض ساكن صح وفي الياء في بيض مكسور ولا ساكن ساكن ساكن وفي أبيض حرف الياء مفتوح هذا تغير في الشكل طيب أحسنت إذن تغير في الشكل مع النقص الخامسة تغير في الشكل مع الزيادة نحو سبب أسباب بطل أبطال هند هنود، سبع سباع ذئب ذئاب شجاع شجعان الآن تغير في الشكل مع الزيادة فمن يقول أنا فمن يقول أنا أين هو القائل أنا قم أيها الولد قم سبب واسباب بين لنا التغير في الشكل مع الزياده سبب الساء والسين السين مفتوحه وفي اسباب السين مسكونه بالجن ولا ايش يا ابو ليسا كينه طيب. هذا تغير صح سبب السين مفتوحة هنا وفي أسباب ساكنة جيد أيضا في التغير في الشكل ها ألبا ما في تغير ولا في تغير ما في الباب في سبب مفتوحة وفي أسباب مفتوحة طيب الآن بيّن لي التغير بزيادة أين هي الزيادة سبب كم حرف ثلاث أحرف أسباب أسباب خمس أحرف زيادة أو لا زيادة أحسنت فضل استريح خذ الكتاب أعطوه كتاب طيب خذها خذها طيب نريد بطل وأبطال يجيب عليها الأبطال هذه كل مرة في نفسه أنه بطل يرفع يده بعض إخواننا لا يرفع يده نعم عندك يا من تضع القطرة في أنفك. قوم قوم لباس عليك طهور يا أخانا بطل وأبطال الباء ما لها الباء في بطل مفتوحة صح وفي أبطال وفي أبطال ساكنة صح. بطل كم حرف ثلاثة حرف أبطال في جمع خمسة حرف زادت أو لا زادت الأحرف إذا تغير في الشكل معه زيادة أحسنت يا أخان تفضل استريح هذا الكتاب لك يا أخان أوصلوه إليه نعم هذا السؤال عند الأخوات هند وهنود تبين الأخت أين موضع التغير في الشكل والزيادة وتجمع الإجابة هند وهنود طيب السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا ننظر كريم كرماء رغيف رغفان كاتب كتاب أمير أمراء نعم كريم وكرماء نريد أن تبين تغير في الشكل مع الزيادة والنقص هذه مهمة كبيرة من يتصدى لها من القائلها أنذا عندك يا المتكئ على الجدار الأخير قم كريم وكرماء ذاك الأخ ذاك أيها أنت أول شيء بي لنا التغيير في الشكل. خد كتابك معك. أين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ نسيته؟ في السيارة؟ ها؟ السيارة والسيارة ليست معه. لغز هذا. طيب يا أخانا كريم وكرماء لا خلي الأخ يجيب فضل أين التغير في الشكل أين حصل نريد التغير في الشكل دعك من الزيادة والنقصان ايش قال الراء ايه قال نعم الراء الراء مكسورة هذا في كريم وكرماء الراء ما لها مفتوحة صح وكريم الكاف مفتوحة وكرماء مضمومة صح طيب هذا الآن في الشكل نريد الزيادة كريم الزيادة أين كريم كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربع ما كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربع خمس طيب صح إذن هذا الآن الزيادة نريد النقص. الياء كريم فيها الياء وكرما ليس فيها إذا اجتمع في هذا المثال تغير بالشكل مع الزيادة والنقص جميعا من يقول ها أنا ذا لكن سأختار لحظة رغيف ورغفان أنا دا. أنا دا. أنا دا. الذي يشعر بجوع يجيب الله المستعان قل لكم جوعى لا صار قوم أيها الوالد تحب تجيب انت جالس تفضل الوالد رغيف ورغفان أول شيء نريد منك التغير في الشكل ف شويه شويه رغيف الراء ما لها مفتوح عليها فتحة صح في رغفان ضمة هذا تغير في الشكل أحسنت الغين في رغيف مكسورة صح وفي رغفان لا عليها سكون أحسنت ممتاز إلى هنا نريد الآن الزيادة الزيادة في الألف والنون صح؟ عندنا الآن رغيف كم حرف يا إخوة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربع، وفي رغفان خمسة إذن عندنا زيادة نريد النقص الآن أحسنت، النقص في الياء ليست موجودة في رغفان صح؟ موجودة في رغيف ليست موجودة في رغفان إذن اجتمع تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا هيا يا والد خد الآن سنعطيك ميزة بنعطيك من كل كتاب شيء واحد اثنين ثلاثة هذه أيضا تابع الدعوة هذه لا تعطي كتب إخوانك هذه وهذه أيضا ترى رقفين ورق رقيف ما هي سهلة هذه هذه من أزهى أقام الثورات ها وجاء وجوعان أعطوه أيه جزاك الله خير على الإجابة القوية هذه <تصفيق> الله يحفظكم مستعد للإقلاع ماذا تريد طيب المثال الأخير فمن يقول أنا من أجل أن يكون أميرا أمير وأمراء نعم محمد مرادكم محمد ابن مرادكم أمير وأمراء هاي أول شيء نريد منك يا محمد kita ingin mengubah keadaan Iliya Iliya apa yang ada Iliya ada emir ini mengubah keadaan tidak letakkan Muhammad yang berpikir Iliya ada emir ini mengubah keadaan ini mengubah keadaan apa yang في أمير الالف غير مضمومة طيب ما لها أمير بعد إيش تشكير في الكتاب بعد تكونوش آه أمير فوق منها فتحة في صح الهمزة صح وفي أمرا مضمومة هذا تغير في الشكل أحسن صح الميم في أمير مكسورة وفي أمراء مفتوح, مفتوح. هذا تغير في الشكل تغير في الشكل بقي عليك الزيادة الآن لا الزيادة نريدها في أمراء ما هي الزيادة الألف والهمزة صح بقي عليك النقص الآن اليا في أمير ليست موجودة في أمراء صح أجبت واصبت يا محمد خذ كتابا Aku Muhammad kitab. Qom anta Qom Qom Allah yahfuzk. Soal anda. Ayo. Naza terjegi ke Sudan. Tu tu berumah. Malah dia terukah? Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. لا داعي، لا داعي. <تصفيق> نريد أول شيء كاتب وكتاب، هل حصل تغير في الشكل؟ نعم. هات. لا. كاتب. كاتب. آه، مفتوح. صح. الكاف في كاتب مفتوح، وفي كتاب. مضموم إجابة قوية التغير الثاني أين حصل في, في, الشكل. في الشكل كاتب كتاب. كتاب في كاتب التاء في كاتب مكسورة مكسور وفي كتاب مشدد مش لكن ماله له مشدد ما له, مش ما له. نعم. لا. لا كتاب التاء في كتاب مفتوحة؟ مفتوحة ومشددة. جيد. مفتوحة. مفتوحة. وفي كاتب التاء مكسورة تغير في الشكل انتهينا من تغير في الشكل نبغي منك الزيادة الآن. حصلت ولا ما حصلت؟ في كتاب. أيوة. حتى في تغيير الكاتب ألف بين الكاف ممتاز. كاتب الآن كم حرف؟ نعم. كاتب كم حرف؟ كم حرف أربع حروف. أربع حروف أربع حروف طيب كتاب وكتاب حتى <تصفيق> هو <تصفيق> أربع بشدة أو لا خمسة. خمسة صح إذن في زيادة ولا ما في في زيادة, في زيادة. كتاب هذه حرفين التاء صح إذن كم أصبح كتاب خمسة حرف وكاتب أربع, أربع. أربع. أحسنت بقي معنا الآن النقص النقص النقص في نقص الألف في ك ما موجودة في الكتاب موجودة الألف كتاب وكتاب في ألف بين التاء والباب أيها من هذا الباب صح يعني اختلاف موضع الألف هكذا نعم ها لا تشجيج زيادة زيادة لنزاد التاء أخرى لكن النقص الظاهر أنه حصل في الترتيب نعم هذا هو أحسنت يا خان جزاك الله خير ما هذا له؟ فضله حتى أنت مجموعة الله يحفظكم. طيب. مرة أخرى إن شاء الله تجيب وأنت جالس. طيب. الله يحفظكم. الشدد حرفان صح ولا لا؟ قال وهذه الأنواع كلها. يا إخوة هل نحتاج إلى لوحة ولا الأمر سهل؟ إذا كان احتجنا للوحة في كل شيء معناه سنتأخر نجعل اللوحة في الأمور التي تحتاج للوحة صح وأيضا لا أحب أن أذهانكم يصيبها خمول تصبح تعتمد على اللوحة فقط لا حاجة واتية حاجة جاهزة لا الواضح جعانا أنت معم من هذه هذه ألفاظ مطاعم، وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضم، سواء كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال، رجال جمع ماذا؟ قم يا ولد قم، رجال جمع ماذا؟ عندك ثلاث جموع، جمع ذكر سالم. جمع المؤمنة السالم جمع التكسير لا تنظر لا يمينا ولا شمالا ما سيلقنك أحد لأنه سيضعف انظر الكتاب الذي ينتظرك أخوكم ما اسمك أخوك محمد يقول إن رجال جمع مذكر سالم توافقونه أو تخالفونه يخالفك الجميع لا خلاص مجلس محاولة فاشلة لكن سنعطيك الكتاب من يقيم يجيب إجابة قوية من نعم لأن بعدها سؤال آخر قم قوم الأخير قم ذاك أنت الرافع يدك قوم كيف عرفت فيه زيادة يعي تغيرت صيقة مفرده رجل رجال ما الذي تغير صح حرف الرا في رجل مفتوح وفي رجال مكسور كافي هذا وماذا تغير أيضاً؟ رجل ثلاثة أحرف رجال دعنا من المضمومة رجل ثلاثة أحرف رجال أربع أحرف في زيادة ولا لا؟ فيه زيادة صح طيب رجال وكتاب كتاب كم حرف يا أخانا؟ صاحب النظارة قم انتبه لللوحة الأخوان من الزاوية أيوة. كتاب خمس حروف كيف عرفته لأن الشدة حرف لأن الشدة تعتبر حرف ولا حرفين حرفان يعني زوس تاءات صح أحسن أم كان المراد منهم مؤنثا فضل عرفت إنك مش هتجلس لما نعطي أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب زيانب جمع ماذا أه ما مفرده زينب والزينبات ممكن ممكن سواء كانت الضم ظاهرة كما في هذه الأمثلة أو كانت مقدرة كما في نحو سكارة وجرحا سكارة جمع إيش سكران وجرح زمع جريح ونحو عذارة وحبالة تقول قام الرجال والزيانب فمن يقول أنا إعراب قام الرجال والزيانب هذا سهل أريد أخا يخاف من النحو الذي يخاف من النحو يقوم يقوم يعرب هذا وليكن شجاعا نعم قام يا المتكئ على الجدار أنت نعم قام الرجال والزيانب قام في الماضي مبني على ماذا مبني على الرفع اجلس أخوكم يقول قام في الماضي مبني على الرافع توافقونه أم تخالفونه لكن أعطوه كتابا أبو بكر عبد الحفيظ من جنزور هذا أين أبو بكر عبد الحفيظ من جنزور أخوك أخوك هو نعم الأخ في هذا الموقف طيب عياك الله أخوك قد دل عليك يا أخان تفهم أنت وهو في البيت قام الرجال والزيانب اعرب قام في الماضي مبني عن الفتح في محلي في محلي لا محل له من الإعراب صح الرجال الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره والزيانب الواو حرف عطف والمعطوف على المرفوع والمعطوف على المنصوب والمعطوف على المجرور ما شاء الله أحسن شيء عندكم في النحو هذا لما كنا في أول الطلب كنا نحن نستمتع بهذا ال... والمعطوف على المجرور مجرور خيرا إن شاء الله نعم والزيانب الزيانب معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة أو المقدرة ها على آخره لماذا لماذا رفع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه جمع تكسير أحسنت. أحسنت أجبت وأصبت أخانا هذا كتاب لك وهذا لأخيك لأنه دل عليك ها؟ لا بس. قال فتجدهما مرفوعين بالضم الظاهر وتقول حضر الجرح والعذارى. من يقول أنا؟ من القائلها أنا ذا؟ أين هو؟ أنا سأختار. نعم. قم يا أخانا قم الذي تلبس برنسا قم نعم اعرب حضر الجرحى والعذارى ماذا يقول الأخ حضر في الماضي مبني منصوب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الجرحى الجرحة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع منظورها التعذر لماذا رفع الجرحة بالضمة؟ لماذا رُفِع وعلامة رفعه الضمّة؟ لماذا رُفِع وعلامة رفعه الضمّة؟ هذا درسنا يا أخانا إياك أن تقبل التلقين. فتضاعف لقد ضعف أقوام قبلك ومن آخرهم الروحيات لكنه تراجع فعد فعد من جديد أه؟ كذلك خلاص اجلس خذ كتابا هذا إبن هذا كتاب لك نعم قم يا من ترفع وأوراقا قم لأنه رفع وعلامة رفع أدري أنه فاعل لكن رفع وعلامة رفع يتضم لماذا لأنه جمع تكسير أحسنت هذا درسنا طيب والعذارة أكمل الواو حرف عطف والمعطوف على المرفوع مرفوع طيب وعلامة رفعي الضمة المقدرة على الياء إجلس انتبه هي يا ولا ما هي عذارة على الألف منع منظوري تعذر لماذا رفع العذارة وعلامة رفعي الضمة المقدرة لماذا؟ لأنه جمع تكسير أحسنته جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير مع تغير في صيغة مفرده أصل الجرح مفردها ما هي جريح ومفرد العذارة عذراء. فيكون كل من الجرح والعذار مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر متى تقدر الحركات لأجل التعذر مصطفى لم تسعى لك وقت قم السؤال يا أخانا مصطفى أين أبوك أين هو؟ آياك الله. طيب السؤال يا أخانا متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات لأجل التعذر صح ويسمى الاسم الذي آخره ألف لازم ماذا يسمى ماذا يسمى مقصورا والذي آخره يا لازم ماذا يسمى لا منقوصا أحسنت جزاك الله خيرا طيب أظننا الدرس واضح يا أخي هكذا لا إشكال فيه الحمد لله أخه هنا يقول حول مسألة أن هنالك رب توجد جمعية تحتوي على أفراد من النصارى وأولئك النصارى قد دخلوا ويحاولوا أن يقيموا مبنى أو يفعلوا أشياء مستوصف ونحو هذا ومن عادة هؤلاء النصارى أنهم يعملون هذه الأعمال كي يستميلوا بها قلوب المسلمين فيحسنوا إليهم وبعد ذلك يستدرجونهم إلى دين النصارى فيبنون لهم مستوصفات وربما مدارس ويقدمون لهم الخدمات من أجل أن تميل القلوب إليهم هذا عملهم وهم يستغلون البلدان التي لم تستقر أحوالها فيسهل دخول هؤلاء الجمعيات والمنظمات والفاتيكان واللوب الصهيوني وما أدري إيش من الأشياء التي تسوسها اليهود وتنشرها في بلاد المسلمين. فنحذر إخواننا جميعا من هؤلاء وربما يستخدمون أناسا يتكلمون بألسنتنا ويتعايشون بيننا من أجل أن ينتبه إليهم فيأتي هو من خارج ليبيا ويستخدم أناسا ليبيين لبث السموم والشر لأنه هو ربما يستغرب من وجوده لكنك أنت لا تستغرب من ابن البلد أن يتكلم معك ولذلك هذه الجمعية قد دخلت إلى بعض مناطق ليبيا فيما أخبرنا لسيما زلط وهي تقوم بترميم مستوصف أو إعداد مستوصف فالحذر من هؤلاء فإن عداوتهم عظيمة للإسلام ولو ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا فعداوتنا مع هؤلاء اليهود والنصارى عداوة عظيمة عداوة دينية عداوة معتقد ولذلك هؤلاء ينتشرون في بلاد الإسلام ويدققون جدا في البلدان التي ليس لهم فيها موطئ قدم يبحثون على أن يؤسسوا جمعيات ما يسمونها بالتبشير والتنصير ونحو هذا ويخدمون الناس لا محبة لخدمتهم وإنما تمهيدا لنشر عقيدة الكفر والإلحاد فالحذر من هذا الخطر القادم وعلى المسلمين أن يكونوا على يقظة تامة فإن هنالك أناس يدخلون إلى هذه البلاد من أجل إفساد معتقد المسلمين وإفساد محبتهم لدينهم وإفساد أمرهم فالواجب الحذر وتحذير الناس من خطر اليهود والنصارى ومن هذه الجمعيات المبطنة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب فهم يخدمون الناس في ظاهر أمرهم ويستخدمون أناس الليبيين يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لباسنا وبعضهم أخبرنا أنه خرج سنوات طويلة خارج ليبيا وعاد نصرانياً فهذا قد ربوه هناك ربوه في دول الكفر وأعدوه لمثل هذه الأوقات فالآن سيبثون ويرسلون إلى هذه البلاد وفي ظنهم واعتقادهم أنها لم ليست بلد مستقرة حتى الآن فنستطيع ندخل نستطيع ندخل ونعمل لكن كونوا على يقظة وعلموا المسلمين أمر دينهم وحذروهم من خطر اليهود والنصارى وترقبوهم وليكن المسلم على يقظة من كيد هؤلاء هؤلاء أهل شر واليهود قد ألفوا من زمن بعيد ألا يعملوا في ميدان مكشوف أبدا هم يعملون من وراء جدر ومن وراء سيتار لا يعملون في ميدان مكشوف ولذلك نحذر إخواننا في هذه البلدة ونحذر إخواننا على العموم من خطر اليهود والنصارى وهذه الجمعيات وبدل الإحسان منهم فهم يريدون تنصير المسلمين ويريدون تشكيك المسلمين في دينهم فكونوا على حذر منهم وحذروا منهم نعم حكمه من بدل دينه فاقتلوه ولاة الأمر يقيمون على أمثال هؤلاء الحد لا لا الذي يرى بوحدة الأديان لا شك أن كلامه ضلال ولا شك عنه كلامه في ظاهره الكفر لكن قد يكون المر عنده نوع تأول فهذا يحكم بظلاله لكن التكفير كما تعلمون أنه يكون باستفاء الشروط وانتفاء الموانع فهذا الذي يبدل دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا لكن لا نقتله نحن ينظر في أمره ولي أمر المسلمين.